وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا, وطعنوا في دينكم فقاتلوا فقاتلوا أولياء الكفر إنهم, إنهم لا أيمان لهم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لَعَنَهُمْ لَعَنَهُمْ لَعَنَهُمْ يَا تَقُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا وَغَنُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فالله أحق أن تخشوه فالله حقا تخشوا ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم ويخزيكم يوم تنصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين وَيَشْفِي مَنْ صَدَّقُوا قَوْمًا مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ الله اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن وَمَا يَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَتْرُكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ وَمَا يَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولٍ وَلَا رَسُولٍ وَلِلْمُؤْمِنِينَ بما تعملون